الشهيد هو من قاتل لإعلاء كلمة الله وقتل في سبيل الله ودم الشهيد نور ونار نور يبدد الظلام وينير درب المجاهدين ونار تحرق البغي وتلفح وجوه الظالمين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مضطواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مضطواه الثرى وحيدا فريدا أنا ما ميت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا أنا ما ميت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا فصنع اليوم من شموخ نشيدا فصنع اليوم من شموخ إن دفق الدماء عبر الجراح يبعث النور في جبين الصباح إن دفق الدماء عبر الجراح يبعث النور في جبين الصباح وادمي راية الشهادات تعالوا قد أضلت سماءنا بيشاح وادمي راية الشهادات تعالوا قد أظلت سماءنا بي وشاحي سوف يطوي الطغاة في كل ساح سوف يطوي الطغاة في كل ساح قد سمى النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي سروح المعالي قد سمى النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي سروح المعالي وإذا البغي في الظلام تمادى واجه البغي فوق حد النصال وإذا البغي في الظلام تمادى واجه البغي فوق حد النصال بل ظل الموت والردى لا يبالي ظل الموت والردى لا يبالي أنا لله قد نذرت حياتي وسألت الله حسن الثبات أنا لله قد نذرت حياتي وسألت الله حسن الثبات فإذا ضم الدماء صدري واحتوى الثرى وضم عرفاتي فإذا ضمّ قدمائي صدري واحتوال الثرى ضم رفاتي فاذكروني إخوتي في الصلاة فذكروني إخوتي في الصلاة لا تقولوا لقد فقدنا الشهيدة مضطواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مضطواه الثرى وحيدا فريدا أنا ما ميت حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا أنا ما ميت فالملائيك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا فاصنعوا اليوم من شموخ نشيدا فصنع اليوم من شموخ نشيدا